أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ما يأتيهم معرضون غفلة من وهم في ذكر موسوعه ا ل ن ا إ ل ا ا س ت م ع و ل و ه م ي ل ع ب و ن ل ا ه ي ق ل و ب ه م و أ س ر ا ل ن ج و ى ا ل ذ ي ن ظلموا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 موسوعه ا م ن قرية ك ا ن ت ظ ا ل م ة و أ ن س ن ا ب ع د ه ا ق و م الاسلاميه آخرين ف م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 س م ا は今日の夜は何でもいい日が過ぎていない日が過ぎていない日が過ぎ ن いない日が過ぎていない日が過ぎてい ن い日 ن ا إن كنا فاعلين.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 ب موسوعه ا و ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ي ن شركه و لو ن ا ن ف ي م ا آ ل ه إلا ا ل ل ه ل ف س د ت و ي ه غير ر ب ل ي ه رب ا ل ع ر ش ع م ا يصفون لا ي س أ ل و عما يفعل وهم و ي س أ ل و ن أ م اتخذوا من دونه آ ل ه ة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر م ن قبلي بل أ ك ث ر ه م ل ا ي ع ل م و ن ب ل أكثرهم س ي للعلوم ا الاسلاميه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 م ن د و ن ه ف ذ ل ك ن ج جهنم ي ه ك ذ ل ك ن ج س ي ا ل ظ ا ل م ي ن أ و ل م يرى ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا أن ا ل س م ا ا ا و و ت ل أ ر ض ك ا ن ت رتقا ت ا ق ف ف ن ا ه م ا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 موسوعه النابلسي د و للعلوم ك ب الاسلاميه ش ر و ل ي ر فتنة و ي ن ت ر ج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 ع موسوعه م النابلسي للعلوم الاسلاميه هم ينصرون ر و ولكنهم ينظرون انهم ينظرون انهم ينظرون ا ل ذ ي ن س خ ر و ا م ن ه م ما ك ا ن و ا ب ه ي س ت ه ز ئ و ن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 نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل مت موسوعه ا ل ن ا ب ت ى ط ا ل ع ل ي ه م ا ل ع م ر أ ف ل ا يرون أنا ن أ ت ي الأرض ن ن ق ص ه ا من أ ط ر ا ف ه ا أ ف ه م ا ل غ ا ل ب و ن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 موسوعه النابلسي ونضع للعلوم و ا ا ن ا ل ق ا م ة س ل ا ت ظ ل م نفس ش ي ئ ا و َ إ ِ ن ْ كان ََ مثقال ََِ حبه َ من ِْ خضل ََ ت َ ي ْ ن َ ا بها َِ وكفى َََ بنا َِ حاتبين ولقد َََْ اتينا ََْ موسى َُ وهارون ََُ الفرقان ََُْْ وضياء ََِ وذكرا ًَِْ للمتقين َُِْْ و ذ ك ر ا ل م ت ق ي ن الذين ي خ ش و ن ر ب ه م بالغيب و ه م م ن ا ل س ا ع ة م ش ف ق و ن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 اذ قال لابي وقومي ما هذه التماثيل التي انتم لها عاقفون قالوا وجدنا ابا انا لها عابدين قال قد كنتم أنت أن من ا ل ل もいい ي ن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 و تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جزادا الا كبيرا لهم لعلهم إ ل ي ه يرجعون قالوا من فعل موسوعه ا إنه ل م ن ا ل ظ ا ل م ي ن ق ا ل و ا س م ع ن ا فتن يذكرهم ي ق ا ل ل ه إ ب ر ا ه ي م قالوا فاتوا به على اعين الناس لَعَلَىٰ